أن أعطي فرصة المسؤولين بسم الله الرحمن أحبكم التابع لإيه؟ سرطة سرطة نور وأتمنى بطراع يكون الأمر واضحة وأنا في الساعة لم أتكلم عن ذلك الباب وعن المسائل التثيرات التي وقتنا في هذه الواضحة والمسجد ان شاء الله زي ده مهم ان هو انه هو القاعده الاساسيه ان احنا نعرف ان احنا على بناقه النص القراني وعلم الصحابه يُعينُونَ عَلَى الْمَصْرِ وَمَهَا الْإِحْقَرَارَ مُفِيَنَ ثم بعد الناجة نستعلم بكلام الذي نتوحي في أسلام وجود الإينات من الليلة الأمور الله ما عايز وجلًا؟ من طريقاته في القرآن الكريم ومن طريقة حضر القرآن الكريم تبين هذا ليس أن الله سبحانه وتعالى يظهر قصصه ويظهر حبائسه وبعد أن يظهر الحادثات نفاجأ الكريم يعلم عليها فالروح من يؤلف في قصص القرآن الكريم إليه تعليق القرآن الكريم على القصص فيسقف كثيراً ضد من فؤات القصص وأكبر قديلة على ذلك ما يرد في صورة مثلاً الكهف مثلاً يري القرآن الكريم وسط أسلام الكهف ومعنى أن يتنم من يعلق على القصة وما يستفاد منه فمن تؤلف في قصة في القرآن مفاجئ بأنه يقتصر عن ذكر القصة دون ذكر تعليق القرآن عن القصة ومن ذلك يكون قد أفسد كثيراً عند المنبي تعليق القرآن عن القصة هذه من الثوارئ التي تستفاد من قصة القرآن إذا قررت قصة دي كانت قصه انظر تحت الاطراف خالص ما هي هي ماشي قصه قصه القصه اللي تقول فيها السيد الحديثه النهارده الرحمن ااا ربنا سبحانه وتعالى اذا على حاجه تقوم اللي هو قصه بينه في وبعد ما انتهى من سكره قصه الفلك والفؤاد ده برضه هلق عليه اي في مجسم ايه مش صح ده هو في لنا ان اللي نعمل يعني اللي نعمل احنا مش في في حاجه بيسموه ايه ها الكليات اسمها كليات صحيح كل جاهل بالقران كل جاهل حاجه ممكن ياتي القران كل يا شخص كل ياجب. كل اللي بيحكي كل كل ما يجي يتوب عليه يعني دي مش ايه أدوالي ندال كسير ولكن بجانة للقرآني إلا أدوالي ندال يال وعليكم السرطة إذا قد يكون الجدال الذي ورد اللي في القرآني كان ليه آه ربوط يال أدوالي ندال ندال الآن الأدال وحيدة التي ورد اللي شروعه في القرآني يال أي الهوئين التي وضع الهوئين وضع الهوئين الميع يجب يجب يجب هل الذين آمنون لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن الله وضروب الفحشاء ومنكب ولولا فضل الله عليهم ورحمته لا تتبع منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكين من يشاك رمضان <مضيق> رسالة من عيني بعد ذلك القصة الافتر نوم يعلى عنه لكن لا تتدعوا خطوات الشيطان الشيطان له خطوات أعمل عن خطوات خطوات الشيطان له خطوات نسينهم للمرء المعصير فيببنوا عليه ثم يتنظر بينه منحلة إلى منحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى يقع في ليه؟ في المرء ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ أقول لك أشهر مساء هتجل بي سيدي مساء أول الزن مشاهد واحد واحد تستهل معه فضان خبان يبدأ الشيطان يسوي له انه يتعرف عايز بكم المحفوض اثنين تنفيذة هي ايه تكون باقي محمود هذا اول خط و بعدين فروة تانية يفتأل تانية فلان كان عايزة ايه مش عايزة ايه عايزة ايه عايزة ايه و بعدين بعد كلاه يفتأل تانية الهارف معا و بعد كلاه يفتأل انفردك ويدعال ايه مش شوف ومش عايزة و بعد كلاه ها يتعرض بالزين ينسى ليه بقى خوف وارش كزان كان لبا لبا فاي عايز التجيد التجيد قوي جدا ولهم اقتادات سيريده في الارض هذه الاقتادات السيريده في الارض تعينه وتؤجله الى ان ياتي تتكسر بالحليه كويس ما يسطع النجاح الى نجاح بعد ما بنقول جوش يجوا نحل في مجالات جديده تعمل حل دايخ يستاهل مخلات في المنبه حضرتك شارع من المحلات الجديده ف في المنصوره اما يبقى برض بما فلو صبر على هذا لن نرى ان نجاحه نجاحا مثل ما قلت لك ده من نجاح الى نجاح ولكن هنا يقع في ما بيتحش وفاجئت مرة واحدة مثلا كانت ايه كان ايه ايه ايه ايه او في الجاي الطهر او في المقصر طهر يقول فاجئت مع حليمي عايزة الفانس فاجئت مع حليمي مجابه خليا بينه ايه با معاك يوسف هاي لكي بالبن احمد اللي بالبن عباره عن البن واحد لما قطوات الشيء وهي التدرم في المعصيح وهو التدرم في المعصيح وبعدين ينتعيش بالرؤية الشيطان يبدأ يشوف موت للضعف فيه موت للضعف في الإنسان ويبدأ يسويره ده أنت هيك السرية عايزيني تكبر عايزيني بلدي في المشترية المشترية يكبر انت بقتك شنع برسائية لديك رسالة الإسرائيل ولكن في المشياء لازم ترك في المشياء طب ما في نوز تضعهم ليه أحرق عربيتين وهي مثلا مخضر من بانك من بانك تفاجأ لأنه بأكدر وبأمنظر وبعدين تفاجأ لنفطش من بانك وبعدين تفاجأ لنفطش من بانك مهام إن شخصة رب العز وجود يا إلا أنت فينا أمن وإحنا اتفاقنا سببنا على أن يا إلا أنت فينا أمنوا اللي أبدا من بعدها يتدمروا حطوات الشيطان إذن حطوات الشيطان هي المراهل الذي يتغلق بيع الشيطان بالإنسان حتى يقع في المعصية وانت طلاح يسر مفيش حاجة يخش في المعصية ورشرة كده من قبل طب صح؟ يتضر الشيطان يعني يبقيده كده يستلم صح الشيطان يجعل يتضره إيه حتى ينقره في المعصية فهذا الشيطان ومن يستدل تطوال الشيطان ربنا عز وجل يبصم الشيطان انه يقره ما وينفخ فيه ما هو الفحش ما هي الفحشاء اسم جمع ما يطلبه هن الايه عن الجن ومقدمات الجن وما يترتب على الجن مفحشات والمكن لأنه يعبر وينفع شائل وينفع فإنه يعبر وينفع شائل زي كده اشتابوا صغيرهم يبع عندك يبنوا مثلا ويبسيبوا فأبنك ده يتعرف عن المدبوعة من الشمال الشمال ده شغلية يدود يسعبون اليه ما دام ما حاني شغلية ربع عين ما في الخالي يعني أبنك البطل في البطل منعهم البطل فيه بدل multimassal-удholdene er medtaks til lø вн til Schweiz, hvor man beteiellt man jo indÚt det herord. Og så mailheller hon, det var nulle, Men så van do vid, men vi� fra Olymp Sunday og om vi står på Nossa Plyter av Apshast corkonet. Omer Gud ospas-pansett hennes ateb paite i set Science. Ser放心 derain byt og sades ist at apri aode, alabri aode er koste היra baarische. Joom Яkel tenk followed deg være eyste, som ser sin najetyp След poss��, الدمانة فبيسموها ايه؟ حبيل الصرصة يحضر الممكنون تحييل القصة الصرصة واحدة واحدة يبقى اتضابك لأخذ الحمد لأخذ من هراك بعد كتن يتصل من الحبود الذي لا يستنعيه الى ايه؟ حن كتنة بالله مواصل إلى مواصل إلى مرحل الإثمان مواصل إلى مرحل الإثمان جيمس فهي هذا ما نمت لانك يعني ايه مخدرات يعني مخدرات بمعنى انك تقضي عليه القضاء المبرمى يعني مخدرات يعني انت عنده انسان كان حي انت تدبرهم تدبر كل مسير فوهم عفير فو مسير رئيس افارك شام انت تدبر كل مسير تدبر فو العفير تدبر فو المسير تدبر فرمهم تدبر اعصارهم طبض يا قضاء المقربة تبنى خضرين معانشين بريفاك تحدي معاني يا ليه هم في يحوذ على مصر المخدرات في مصر لهم على شباب مصر من على شباب مصر ليه مني في المخدرات دي سنو عانش خضر بمثل شباب كيه شباب يقول بعض لو مقفزها عينيه ومقفزها لو تحيين يمضوا التفاقين لو لو طولوا ليه؟ ماذا؟ شاكت انت بايهم؟ محبوب؟ بايهم سطلطوا ليه؟ بايش تغل؟ ولا بايهم؟ ولا بايش ولا اي حاجة؟ مجرد تبوح دم بقل راسة يتهجي امانه مفيش ليقوم؟ يا الهنة فينا امان لا تتبع حطوات الشيطان وما يلا تتبع حطوات الشيطان ما. اين لوط الفحشال ولا ولما انطق الله عليهم رحمته ما كانهم من الذين كانوا ولكن الله يزكي من يشاء والله مسؤول عنهم ولولا انطق الله عليهم رحمته ما شكل دي لولا ايه لولا شطيا ولا تحضضيا تمام شطيا دي لولا احنا اتفقنا يا احمد ان لا يوم التحول هي لازم علينا النوع الاول التشططي بفي سم وذوب شطط والنوع الثاني التحضيري ولولا ان ظن المؤمنون والمؤمنات من خيرا وقالوا هذا احكموا به بنسميه يعني هل بتاع جزاء ولكن الثاني اللي هي اللي احنا بنسميه ايه وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلِكُمْ وَرَفْرَتُهُ مَا يَزَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحْلِهِ مَا يَزَكَى أي ما أطفر أحد منكم مَا أطفر منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي أي أنه وَطَقَى وَيُنَقِي مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ سَبِعُونَ عَلِينَ يَسْمَعُ مَا تَقُولُ يَعْلَ مَا تَفْعَلِ فَبْحَانَهُ و ما ذكر منكم ما ذكر احد من النار طبعا لقيه فيه عبد الله ابن قبل المسلون طبعا نتفق من صدفا ان اقنده من الهندان اعكدا عن المسخص التنميه الصدر مرحبا وحاول جديدا ان يلاهر من المسخصنا يعني في فضل في قريسيح اللي قد من قبل المصطلة اللي في حال سلسيح حديثة حاول رحمة الله أن يطلق ناراً عداوة بين الحمصار والخضائن الأوس والخزر, والخزر, والخزر وخزرين واقتتلوا لضربة عامة الدمشة صلى الله عليه وسلم مهاهم وصاق فيهم ما يلا بينكم أنتم تغيروا تغيروا بينهم دعوها لأنها ممكنة يغسروا ذاكياتها العصرية صلى الله عليه وسلم العصبية كذلك. معايش انك مع فرصة. فلما جات السيدة عيشان على النقطة بتاعت صفاله في المعطط. بس انت كان في انت. انت كان في شغل. انت كان مش ايه اتفع ايه. فالله عز و الله ضر السيدة عيشان من فوق السبب سمعاته. العلم. على ان من اتهم عيشان بعد ايات القرآن الكريم فهو كاثب للمعاند القرآن الكريم. المعريب سأفر فيها إذا ما نتهم السيدة عيسى فعلي نزولة إذا القرآن تقوم بإيه فأنا نتعلم كاذا؟ إيه؟ لأن ربنا جاءوا منكفت إن الذين جاءوا منكفت عصفاً في لا تحسمونه شبراً لهم بل قوصينهم لك إذا ربنا عز وجل سماهو إذكر سماهو إيه؟ إذكر ما كل من كليان القرآن كل غرفة من كذب، فهذا كذب كذب، فالنقل الشيعي المجرد وانا يقول سيدنا عيشة وفي هذا الكلام وانا يقول لي انت الوقتي تقوم بالملة الاسلام لان الموضوع مش سيدنا عيشة وقت ايه انه انك تبث من الفرحان الكريم ربنا انا كيف وانت كون الله مش كيف انك شايف ان الذين ادعوا بي منكم لا تقسدون سبع لكم بل او او او ايه بكل ايه منهم يقارب إن حسن النساء وتتكلم في هذا يقارب إن حملة بالتجاج تتكلم في هذا الشكل يقارب أيضا إنه نصبح الجمسانسي ترجع بجلاً فقيراً وكان أفضل يصير من الباكر الصديق وكان يصير من الباكر الصديق يتفضل على الإيمان ويحسي الملايين ويحسي لمنعطاء على السواب في إيه؟ في حق سيئة إيه؟ خريشة. فتغير عنه انبطل اقصر بالله الا يؤسع من مال انا يؤسعه ايه؟ من مال يعني بنته بنته يعني يعني البطرة يا انا انا شرف مصهرة اللي بياتيه بنته والمثال اللي يقول يقول لك البنت ممكن تكون احسن من عشرونة من متره ها؟ كهذا عن طريق مثلا ممكن تتنازل ناس طيبين بنت تكون سبب سعادة وعليكم سفاة سفاة ممكن تقول بنت ايه من؟ سبباً لسعادة رجل الأطمئة كما كانت عكسة رضي الله عنه أبوان سبباً لحصول أبي المدخ على هذا الشرف وهو النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الايه ولكن الله يمكنك من يشهر وقوصاً منك هالتحقيق اللي انه سفاة على خساد وأعطاهم على الحسن وأعطاهم على الإسلام وأعطاهم على حنة وأعطاهم على الإصباح هدى القصر هدى القصر ولكن قلوا الفضل منكم والسعب أن يؤتوا طول القربة والمشاكين والمهاجمين في سبيلات وليعفوا ألا تحبون ان يفر الله الحب والله أفور رعيم ألا تحبون ان يفر الله الحب والله أفور رعيم فكانت أبو بكر يبارع له نقول بل أحب أن يفر الله لأن الآية دى نتيفة سرين لأبو بكر آلا يعني أنه هي يعني أغسط آنتو ان أفعلتان فسيدنا ابو وقت من تطيوره وغيرته على شرف الماته وعرضها أقسم ألا يُعطي المستخدمه بساسة مالا قال له كيبا كيبا كيبا كيبا أنا في الويمين وهو الرب الويمين والشمال ما يتعطي أنا معادشي ضد من يتعليف وهو رجل فقير وقليل منه فربينا عزنا تلك قال لي زيدنا هو وفير ولا يعتني انه ولا يقسم ولا يقتني عن ايه؟ ولا يقسم قلوا الفضل منهم قلوا الفضل عن ايه؟ الفضل ايه؟ <تصفيق> اصحاب المقام والسعب الحقني منين انت تمام ف عليك الشطبه بارسها ولا ايتكتبوا الخط منهم وساء يعني معنى كده الا يكتبوا للقربه يعني ما يحرمش ان هو ايه ينطقوا للقربه ما ينتشي يأتنف إيبا ولا يعني <تصفيق> ولا يأتنف ما حاجش ما تحدفش ولا يأتنف قول الفضل منهم والسعب قول الفضل والوجهاء والسعب على التداري يأتنف يأتنف يعني يحدف يحدف لا يا أخوانا عشان ما تنسيهش الرجل حلث حينما يأمر بيمراجه صحة بيبنشدك بخلاته نا أعكس الفيلة مو الجميلة يا لي من اينو حلث انت عاييبت عليك لمبيع عايز cass giveude با الإين يج bastards النسم Restaurant Toko South فإن فارك فإن الله أفرحكم وإن عدم الطرابة فإن الله سميعني. خلاص؟ يجي نسميه الكلام يجي نسميه الكلام الكلام في الفاتح أن الرادي هنا هو ما يقرب الرادي يجي نسميه الكلام ثلاث أبو بطل الأقصر بالله إيه؟ ما يمجيش إيه؟ دمش بصبوله إليه إليه لأنه نتكلم في الارض العيش الالية, الالية. الالية. اللي هي محلف وعلى السفر ولا يبتل ولا يبتل قلوا الصبر مهتم والسعب أن ولا ألا يؤتوا يا صاحب يا صاحب يؤتوا إيه اللي لا يؤتوا ولكن خذتنا لأنها مكهومة ألا يؤتوا يعني حول حيث ألا إذا ما يجلوش ان يبيش اهل القرم الاهي والمساكين والمهاجرين اش السؤال تفضل المسكين ايه الفرق بين المسكين والفقير؟ ده حرام بتقدروا المسكين على الفقير الفقير اشد من المسكين الفقير معناته تلهين ومحتاج سبع جنال المسكين معان سبع جنال ومحتاج جنال انه من نصف معتاجه كلاتة جنال خلاص يا فرنة نا على ان الفقير اشكر ان الله عندما تفكر في, في الاية الصدقات قال انه مستقاته في الفقراء والمسكين ففكر الفقراء احب المسكين سؤال اسأله هل المسكين يملك ام لا يملك؟ جام. زي سبيل. أما, سبيل. اما السفينه اما السفينه اللي بتتكلم في مساكين يا يعني ايه يا ابن الشين يعني ده داس داس اجاي يعيشها القضيه المسكين يا ابن الايه يعني اما السفينه بتتكلم في مساكين مسكين يعني هم اصلا مثلا وعندهم قال الالب نجيب عشرة بيه بكل واحد كان جيب نيب يبقى فإيه هو المسكين؟ المسكين أو المسكين؟ المسكين قصد واحد يقول لك زي المسكين ويملك راي عم المسكين مثل يعني ايه؟ ما فيه رجل دي فعنده ويته بيت شابعه بتاع ومساكن فيه معايش فيه وما يقولوش ليه داكس يامن فالله بيه سي قم يامن فالله بيه مسكين وليسي الحكم على الفرس يعني نقول له يالفرس ولا يبينه ايه دي اصل مقاله مش حديثه مش مستشفى يعني دي مقاله يعني يعني تحديد الصنف او المشكله عند الجامع الشائع غير ما احنا نتصور يعني يعني انت في كتب الفكر كده يعني ما تسمع مثلا يقول ما يدخل انسان ايه في سكن يوب قلت بالك في الجادة والخادمة خايم والخادمة احنا بنتي لو حد يعلم حد ما اكتبه لولا ايه ده من ايه ده مفرطة ومفرطة على خطوط ومفرط مهارة لما تفتيج نجيبها صح؟ مم. لأ اختياجاتي يا في الشريعة غير الكلامة احنا بيصنعهم ولا يعني اتاني منكم ما أن يُنطب كل القربة يعني أن يُنطب كل القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الدنيا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْرَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْرَحُوا وَلْعَفُوا كَالصَفُ وَالصَفُّ كَالعَفُ ألا تُتبقون ألا هي ماذا؟ تَعْضَنِي ألا تُتبقون أن يَغْفِرَ اللَّهَ والله أفوه رحيم ألا تريدون يقولوا بلى يا رب يقولوني بلى ليه لذلك من فيه ألا تريدون أن ينصر الله لكم فسيدنا أبو بات فقال بلى يا رب وعاد الرجل السلة يعني سيدنا أبو بات عاد فوصل منهم جسد كمسا خلاص يحبوني بحكيئة فيها محذوف إيه محذوف ولا يأتل يكونوا الفضل منكم مساء ليوتوا يعني إيه هل لا يوجد هل لا يوجد قول الخربة يعني فيها على القلو قلو ولا قلو قلو؟ قلو؟ قلو هي قلو؟ القلو فاعد مان لها المصور؟ قلت عن قلو فاعد؟ هي بتاع المصور قلو قلو وقل فاعد؟ ولا طيب؟ قلو قلو لأنه مصابة رسالة لها مصابة؟ ماذا؟ قلو؟ قلو؟ قلو ولا؟ فهم مفهوم بالان هو الحد المصنف جمع مذكر ودي انا عايز اوصل له يبقى اقوله ملحق لجمع المذكر السالم وش ايوت منصوب ليه السالم بقولها جمع صح بقولها مفهوم تمام نرجع طبعا بس السؤال ده على دخلت التربه السيل يبقى لما نجي نقول انه بنجمع المركب خلاص يوضع في الوعاء ينسف خلاص ما تنساش الايه هي اصلا نعم خلاص نرجع نقول دي بتتحط اه حلو نسموا الحب المنشط كل هو فيها ثانيه اه طبعا <تصفيق>. ولا يمكن يقولوا الفضل منكم والساعة كأيوتو من القربة يبقولوا الاولى فاعل قولي الثانية أيوتو هم قولهم قولي, قولي المفروض بيهم عمصوب اليان القربة يضافوا المساكين يضافوا ليه الماثرين يضافوا ليه معطوفة طبعا ها؟ في سبيل يعني كل هذا في سبيل الله لأن هذا مبارد تأييب واليعفو واليصحو أنا أتوني بونا نحن أن يقف لكم وما مقفون بحيث هذي الآية من الآية الذي أشيكم إلا إنساء عاصمة إلا إنساء عاصمة إلا إنساء إيه دي بنا هذه آه. آية نسميها آية العلمي فيش آية مشهور كلمة أنك ما هي أردى آية المصرف أردى آية المصرف أردى آية المصرف ها ها ها رب الله ما بديه رب الله انت زوجك انا انا دي اول مجهول قاعد مره انت اشتريت بس طيب طيب خليكم معايا بس يعني ايه ار جي سيبك من كده بتفتح درجه يعني ايه درجه الناس عارفه تفاصيلها يعني اسمع يعني ار جي انا بطلع 65 طبعا انا اه يعني الايه اللي بيتفسح فيها كل واحد مننا اه كل واحد مننا فعلنا صح عصيه كل واحد مننا صح ايه صح عصيه فمش صحته استاذ صاحب عصيه مش صحته صاحب عصيه فاربئاً ولا ينتهي قلوب فقلهم والساعة أن يؤدوا قلوب قربة والمسجين والمهندين في سبيلنا واليعفو واليصف وعلى سطر كانت تضراجع واليعفو واليصف صعي المرسيح كبير من الكبير خسر وبعدين قالوا إنه لا يتخبون من يغفر أضاهم لكم وبعدين سيدنا أبو بكر إيه منع إيه منع طاب طوال ذلك ان الله طلق او يرد منع عن اقربائهم فقال اهل العيد هذه ها فاض جهه لان اضابط منع الطاع ولان نصح فعل المعصيه فخان هذه الايه منع ارجاع شملت اضابط في منع طاع وشمل النصح في تريم معصيه فقال دي أرجال. يعني أرجاء؟ يعني كل واحد منه يتمسك يا رجاء ونكرم الله عنه هل هيك واحد؟ الآن انت؟ قل عبادي الذين أصرفوا على أنموسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله ينطل ذنوب الجميع إنهم الغفور دي أيضا قاعدة البعض العملاء الذين أرجاء انت معايا نرجع لك ايه كام ايه في حاجه في صوره خاطر اللي بكلم ثم ورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم والله يقول ومنهم المتخصص ومنهم كتاب الطيرات باذن الله قال قول فضل كبير اهل كان بده يعني يظن انه طبعا مش قاعد يعني يظن انه شينات ها حد نقولها شينات هي الخلو واللغ هذه الواو تكتب من اجل شوفت الوالي هاي من ايه؟ عيدة ها؟ ثم اورفنا الكتاب الهيدة الصفية من عبانة فمنهم؟ ضامن يوم لنفسكم منهم اختصروا منهم سنبقهم بالخيرات في اسم الله يالهاء واللوغة؟ ها؟ يالهاء العيدة عليهم عنه يالهلوت يباوه هو جامع يباوه عملا يالهلوت؟ يباوه هلا؟ جمعه اللوم هي الفاعل لما النفرن هي جنب جميعه عايز ماذا؟ يجلون ما يجعلنا بقية ايه؟ يختلف العلماء الشيطان في كتير ارد ايه يختلف العلماء في كتير ارد ايه ومعطون خان تلك ايه النور وقال باقوبة في ايه ايه الزمن وقال باقوبة في على السنزة في جلاله مما فهم. يبقى قل يا على الانسوسيا لا اصدقوا نفس الله الله. ان الله ينطلق من يعني ان الله ينطلق الايه. الايه ولا يبتلق قول الخبر لكم الساعة. اليوم في القربة والمسكين والمهجدين في سبيل الله. وليعفوا وليصموا. انا الفقول الله رغم الله وفو رحيم. ايه. تنتك. اه ثم. وراس الثانيه لمدينه صفيه ابن عبادي نفس بس العظات الخاصه هنفصل كده حد يرد كده على الشيخ والهم هيضرب عموم اللفظ 70 لا يخص السبب نعم ابو بكر يسول في عمي ايه وهو سبب صحيح ولكن لا تختص بقى الوقت ولا تختص لابن بكر الا الا خلاص يبقى احنا من جزء القران ما ينفعش ودي موضوع خاص بالبط 23 يعني عقبه بس تاتيبه فاهم وانت في عندنا قاعده في علوم التفسير عندنا قاعده في اصول الفقه تقول العبره في عموم اللفظ لا, لا في السبب شوف نعم دي نازله في قبل ما لكن هي في كل الناس وخد بلد. خد بالك خد بالك ما يجلكش وجع الجباده من اقارب ويجي لك مثلا عجيب قوي يقول لك اعطاء الاقارب ايه فما يجريش وجهة لما هذا الغرفان و انت مقموص سرعاً يصل على القريب يعني تلي بصك ايه مثلاً في كل الصفات الوحشي و تلقيك في مهلاً قريباً كمان ممكن يكون قريب ايه؟ يعني ممكن يكون قبض، ممكن يكون أم، ممكن يكون أخ، ممكن يكون أخ و انت مقموص بمزاجك و لأنه للمزاجك ما بيش حاج يختر أمور و ما بيش حاج يختر أمور يعني مثلا واحد دي امه مثلا امه قطعة من النار يقول لك انا عارف امه قطعة من اللهين امه مش بتشكل الناس امه بتشكل نفسيه لما ما تقيش حاج بتشكله تشكل نفسيه انا عارف دي بس اعمل ايه ايه دي مرحبا يعني الواحد يسمع مشاكل وخاصة تنظيفها ايه الفضيف. الامه تنظيف الامه تنظيف لاحق بحط كبير فغير باخصي نسو دي السكن الحقي نفسه مش, مش الشرع يعني يعني مثلا ان ايه كان يقول لي ايه مثلا وبعدين الشك يفع عمره قال لي انت طالق مطلقتك وجابت له عروسه جديده من الشك اللي معاه لسه طالق مش شرع انا يعني لا والله مش شريمين لا هي الام في الريف لا احنا هي لاحظت حاجه الام في الريف لا مقامك في الاول والام في السعيد انا في السعيد برضه لا قال لا الناحيه كلمه مسموعه في مصر هو بقى يكلم نفسه يقول انا يعني كل يوم هفضل واحده اجي لوحدي واطلق واحده وبعدين ايه تخلي عيشتوا نار بقى ما تكلموش او مجلو التارشة وبعدين لو يكلموا اللي هنفدع عليهم بقى يقول لك هنمش عارف عينيش بقى يقول لك هنمش عارف عينيش بقى بقى بقى بقى بقى بقى هم هدول التلاتة بقى هدول حاجة بقى بقى هزا أبطال العلمانية بقى أبوهين بقى صفحة لا نقول <تصفيق> <تصفيق> ان حصل حصل حصل حصل اسئله سؤال ثاني هذه هي الاني هذه الفائقه ارى صور ارى صور الصور. الصور اللي احنا بنبص فيها يا عبد الله رجب برنامج هو أنت بأسورة تلقع تلقع أنت بأسورة في المسلم في المسلم يفعلني في الشئ الرشاة وإن كنتين يمشون هل ياربك؟ دمات هو وقت بني ذكي تلت تصناف في البنك يوم القيامة أنت المقرمي ولم يسروا لهم أعمالهم وأهل الجميع ولم يسروا لهم أعمالهم وأصحاب الشمال وذاتها أعمالهم كانوا يصرون على كاس العظيم أنهم كانوا يصرون على الكاس العظيم فكانوا يؤمنون بالجبت والكفر يشبكون البلال ولا يعتقدون في بعض النشور كل دي أعمالهم انت واحد يوم انا مش احبن. انا الحمد لله اقول بالله. لو امنا اقفل. ولا و امنا ببعث والمشور. يبلغيش من ايه? بالصدف لو مت على هذا الاعتقاد يبلغش يصدف لهم. يبني واحد واحد من ايه? يبلغي ايه? يبلغي ايه? ميه? ميه? بسيبوني ايه? المقربوني ايه? والجيكة كانول دي ارجع. <تصفيق> مش انا كده تاني يعني هو زقز زكر انا ما ذكرش اعمالهم اللي لا هو ذكر الشتتين مذاكر ايه اللي دي فاول الصوره الان اذا وقعت الواقعه ليس الوقائع التاجيره اه في طوبا اذا ممكن ترجع ومستقبل الجبال بس انتم مبان وكانت تبقى لهم وكنتم قال جمادين المفرسيين يقول وكنتم الجمادين الثلاثة يقصل بذلك البشارية جميعا يوم القيامة ايش المسلمين? جميعا يوم القيامة كدت اصناف المقصوبة ازواجات أصناف. ازواجات اصنافات ازواجات كانت تلاتة كانت تلاتة السبب واهل الميت انا وانت واحد من تلاتة <سؤال> النصار واحد من تلاتة اليهود واحد من واحد من تلاتة صح جدا كلام واضح مفروش اي واحد ابو هو ابو امه امه أم أم اخته من جميلة كهنوية كن لهم ينوا ينوا ينوا ينقر ربنا كده كنتم أجواجاً ثلاثة يعني ثلاث تصميم خلاص؟ لما ذكر السابقين عشان أعرف أميز لهم ذكر السابقين بمصيرين وهم أهداً مقربون السابقين يعني لما لديك بالترتيب؟ الترتيب المذكور في صغل الصور ما هو ذكر الأقرب يعني هو قال ايه؟ جيميلو جنته اجوالا ثلاثه <تصفيق> اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال السيد فوده السيد فوده وامين السبب النافر ولم يسكن المعمل مزجر كامل اليمين ولم ينسوا على اليمين الشمال وصفا اعمالها كن نعرف مين اذا اصحاب الشمال معصره الشمال في شماله وحاميل وطريق بيعملوا لا بعتوا بلد انهم كانوا وكانوا يصلون على الحنز العظيم الحنز العظيم هو الايه وكانوا يصلون على الحنز العظيم وكانوا يقولوا ايه زي مثل قلنا عظام الاطراف اه قلنا عظام الاطراف فأين يا باب العسول؟ يعني ينفرون البحث أوه. كما ده دي منهم أنا أؤمن بكده؟ لا أنا لا أؤمن بكده أنا بالله الواحد في البيان وأؤمن بالبحث والحسول على هذا أبنا واحد من الثلاثة واحد من الثلاثة واحد من الثلاثة ياما ياما الصدقين ياما النهي وياما كما دي أرجع السرر طب سأقولهم الصحابة والأ... لا ما هو من بيعمل الأعمال طبعاً يعني ما كنت يكون فهم الصحابة من غيره يعني أنا ممكن يكون اللي بتاعنا حد إيه إن شاء الله يقول لهم ناس الله يقول حد معي يا فن ومسحة وتمين إبنه أربح هو يعني مراسل الخلق يوب فيه مراسل يعني احمد قام الصوره بقى اكس فور يا اياد خدوا معايا صوت الواقع من الصوره اللي ممكن تقراها من الاول للاسفل من الاخر للاول ينفع تطلبوا يعملها ممكن تقراها من الاول للاخر وممكن تقراها تقرأ تقرأ ايه الاخر الاول ولا حنصر حنصر مع نفسي نفسي. نفسي يا ترى في المعنى اه خلاص <تصفيق> اه فقط انه يفرأ بالمقلوب ولكن احنا كل العناصر ده عناصر الصورة من اول لاخر من عناصر الصورة من اول ومن اخر من أول ولا يتغير معنى كده الحرار ايبا احنا اتفقنا اوه حد وضع كده امارة بطوا باني بصبت الواقع تباعوا دول كده آه انا اohon بالله انا لهم مش عارف ايه و بتاعه ولو انتوا على هذا كل واحد من الاثنين وكان في نفس كان ايه يقولك عامل الشغل ده من نفسه وعامل الشغل ده بيقول على نفسه ايه وبالاخر جنى لا طبعا راحت ما يقطعش حاجه كده ولكن نقول ان في اجر صوره اي واحد فينا عايز يتمسح يتمسح فين وسط الوقت لأنه وقتك الثلاث إصلاف أنا لا أؤمن بيعتقل بيئة للشمال ده يبال واحد من الاثنين لو كنت على هذا المعتقل يبال واحد من الاثنين يبال أمشاء تكلم العلماء عن أرجاء ونحن إن شاء الله عاشدنا تكلم عن أضياء. أرجاء ماذا؟ صورة واحد من الاثنين يبال أيت النور ولا يبتل قد الفضل منكم السعر أيضا قلوا الايوتون من قلوا والمساكين والمهاجمين في سبيل والأخوة والأصحب ألا يتطيقون أن يغفر الله لكم الله الرحيم الوحيد التانية أي سمع كل الذين اصطفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة الله إن الله يقول لكم جميعا إن الله الرحيم بالآية التالية ثم أورسوا الكتار الذين استطفيدوا من عبادنا فمنهم ظان من الناس ومنهم مقتصط منهم سابقهم من الناس ومنهم يراك فيه <تصفيق> الحديث ساحب تعمل صوت الوقاع لا ضعيف دخل بس وبعدنا انك جنال ايه جنال رادي ايه ايه ايه بكلمة يا تقولو دي ايه الواب ايه يا تشاوك تقولها لا لا تكتب بمعنى الزهب ليه لانها لمعة الظانب لمعة السابق لمعة ليه المقتصط راسباً بلو التجارب بعيداً عن أرض يومنا صورة فنصة فنصة فنصة دي وقتاً وقتاً صورة الوقاة واضحة وده مش واضحة واضحة برضو ما بنا نسمع تحليق القرآن الكريم على قصة بلف جونتاني حكى العلمة في الكثير أن من رمع النشاء بهذه التهمة بعد نزول القرآن هو كاثر معلدة من القرآن الكريم الواجد الشيعي بتاعك ويه في حق عائشة الموضوع الواجد ربخ من موضوع عائشة الواجد يكفل ايه الواجد يكفل ايه الواجد يكفل القرآن او اي واجد يكفل القرآن ومعاني القرآن كافل خالد المنة ان الواجد يجاوب يفقي من رصبت منكم لا تحسبوه شرى لكم, لكم. من الوحيئ لكم لجد اللي لهم حاجة. حاجة. يا لك مرحبين. سعادة شوك. يعني هون. يجب له ما هو ما السيدة عامل. ما عاملاش عامل. ما عاملاش عامل. السيدة واضح. وسبحان الله يعني. حتى بعد يشوف وفاة السيدة بعيدة القرن. برضو في الفوائل تتحصل من قصة الاخر. وهي التميه بينها في الحق واني بقف. ونزحة الاخوة فرع جدا لما لو انت اتكلم. ايه? صالح والله الشيع لانهم ايه لابسين عبايه من اليهود وكان الشيع بتنين والعليهم كده هم اكثر إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُدْنِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَ وَلَوْا عَلَابَ وَالْعَافِلِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَكَ مَنْ؟ المحصنة يعني العفيفات الغافلات الغافل يعني لا تعلم شيء بل يمتع مشيتني مفتاحه اللي عارفه كل حاجه ومش عارفه كل حاجه دي اسمها ايه؟ بس ما انت سيتي مفتاحه دي قلت كل حاجه وتيجي تشتري تي شيرت ولا فيز جاجة يوانى تولي معانيا تخاف منها مع لمية منها ناً تضعую عنديها معلمات خطيرة معلومات من وعن يتجوج ولا يطلق وتقول لك تتجاب كام وتقول لك تمتجب كام وتقول لي تقدقي بدتكده والجاج بل inander بلدكده والعد Такور الرفوسة الدهب جاب الأرض بكذا بكذا بكذا وانت راجل طول مرض الشارع يعني انتي مكنت ما مترواش بك تضع står منك فان ما حتى فين جاء يقول لك كده الامرات الفتاحة لأ مجلسات الامرات يلاقوا بقى بقى اه يعني, يعني فطبعا هذي الصفة غير محمودة في باركة فين الجوزي بيك في باركة ورحة جيفتك الصفة يقول لك الصفة اللي في باركة مية ستة اللي فتاحة او في كل حاجة بتعرف كل حاجة مجيش محمودة يعني زي ام أمه أمك مفيش تنفق أساعات حاجة أمي مثلا تتالى أن الجليد ده مثلا يشتر عزم هي <تصفيق> متوقع في الابتالى عيشة في مثلا في, في القرن الماضي مثلا تتالى لما تقل جليد دي تحت. لما يقول له مثلا ده لان الجريد جيره لان اتنين جنيه ولا تتنين تتنين اتنين استمتعه ولان اتنين فالشيء الناديل غير محبوطة في المرحة ان هي المطره اللي تفتحها تعرف في الهاله تعرف الصادر الشائعات. الشائعات. أعلى وذي وصف يبينان يبينان يبينان يبينان من وراء تعرف الجابز والطمر تعرف الشائع تعرف الشائع اعلى السقطه والمطره ودي ربنا عن وصف المؤمن قال ولذينا يقين بذاتيه قول المخلصات ان على باثه او قد رب لا تترش حاجه وقت هذا الفكر اه, آه تترش حاجه يعني لو مرتي قومي ما تعرفش ما تعرفش المؤمنات نورين ها؟ واللعنة هو التطلب بالرحمة اللي في الدنيا والله أفشرة ولو أعناه من أعطيش هذي كبيرة لأن ترتيب على الفعل يقول, يقول, يقول بأنها كبيرة لا دي معنى إن ربنا عز وجل رتب على القسط اللعنة إن هنا عن سلطة المحصنة إن أهلا بيتها ما ترى بشي حالة مدعنها ذانية أو ما شابها ذانية يدخلوا في لعبتنا. واللعب معناه انطدروا من رحمة الله. ان الذين يبقون فوق صناعي. ها? الهافرة في النوع من الفاتح. نوع لرهم في ترتيب العقوبة. من ترتيب العقوبة ايضا يوم تشهدوا عليهم. ها? سلاح تقول اياه. وازل اللي فان اني رجل اللي جاوبين في التوصل. حكم عنهم ما تابع بايه؟ اللي هو من المسلمين اهيبا ثم تابع عليهم مردنيا انه هو امسلمان ثم رميات مشاهدة الى الذين تابع وتابع عليهم طيب نزول الانه بقى كن الذين ربونا مخصونا هزا عام ما هو الاحكام الزيب اتزم لو حد انه هو بعد عدية احكام يخرج من المسلمين ده ياسر شريف مسلا لان ما هو اه مش كده يا عمد كل حاجة يعني راجل لعن امراه يعني عمل امراه قذف امراه حكم وزير العدل الجنائي اوضحها شويه اوضحها شويه اوضحها وقف قدام بيته وبيتك وامشات المحصنات المؤمنات وقذفتهم بالسب واللعن خلاص والله بيشتم ال 630 وال620 ملعونه وال600 مش عارفه تعمل ايه وال600 مش في ايه وماش كله بيتفخ وقع ماجي تجينا انا في النهار ماشي نص الله ماشي شوفوا الماشيه ان شاء الله وعلى ذكر الله غفر له واثنى وان شاء الله وعلى ذكر الله غفر له شفاعه الشافعين فلتجلى كل حوارات يمكن نتكلم في مشياء ان الله جل جلاله كن الى الله لا يغض ولا يشرق به لا يغض بل جماله الكميه الشاه يعني ايه يعني مش تقول لي اقول لك هذه الوعيد واستف كم يقولون في ايات الوعيد انروها كما جاءت انروها تمام طب قالك لو خط ايه لو خط بيقول هاه؟ ماشي مش فاسس قال لي <أوه>. ان ماشي نقول <سؤال> لك المؤمنين عائشه رضي الله عنها تختلف عن اي من طه اي مؤمن لان من كان في حاجه سن عايز شباب كده بس ياخد من الاسلام القضيه بقيتش بقيتش بقيتش عيشة عيشة لا ترتقب الشيخ عائشه ليه؟ يا شباب دي رساله اثنين لا ترتقب الامر في سنده في القران ربنا يقول لا يا رب مش الشيخ لما <تصفيق> انت متراجع ربنا بقى الصدية مش قضية التعايشة بقى رضي الله عنه وعن الله عنه بقضية بقى انت كذب ربنا ربنا هو افت واهل العلم قالوا في كل يات القرآن كل اذكر في القرآن كذب كل ما يسمع افت في القرآن تعف انه كذب فدي كذب خلاص كنت كل مش كذب يا رب قلتك ايه كثير حك هذا ايه معه اهل مع اهل السنة فألنا ونبتهم عايشة فعال نزولة في الآيات فقد افتصلت من الطرحان إن الذين يرون المحصلات الغافلات الممتنات دعنوا في الدنيا ولا فرقة ولا عذاب العظيم هذه آية من آيات العيد وكان السلف تقولون في آيات العيد أمروها كما جاءت يوم تشهد عايدي لسا بيعي ها التراسا يا التراسا ام كانوا نحل ايه الله ان شاء الله كل خير هذا السلام عليكم وعليكم السلام